يَبيعُونَ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عرفها لَهُمْ يَا إن صر الله ينصركم إن صر الله ينصركم ويثبّت أقدامكم والذين كفروا فتعسَّلهم وأضلَّ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنوار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمعاء وما رمث ولهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلك أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله سوء عمله التي يُعِدَّ المُتَّقُونَ فيها أنهارٌ من ماءٍ فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسى وأنهارٌ من اللبن لم يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسر مصفى ولهم فيما من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 117. ونزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين, في رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 هم وأعمال بصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين متجدو على أدبارهم من بعد ما تبين لَهُمْ الْهَزِيلُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذلك بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اسْرَارَهُمْ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنه متبوع ما أصحط الله وكره رضوانه وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم رَضُنَ الَّذِينَ يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْرَاعَهُمْ وَلَوْ نَشَأُ لَرِيَنَاكَهُمْ فَلَا رَفْتَهُمْ بِسِيَمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْمِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَشَاءً وَصُبْحًا مِنْ بعد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 ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهن وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلى والله معكم ولن يرىكم أعمالكم ان ما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يأتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إيه يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضراركم آه